فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا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 فقلنا يا آدم إن هذا هَذَا لك ولزوجك فلا آدَمُ إِنَّ هَذَا آدَمُ إِنَّ هَذَا آدَمُ إِنَّ هَذَا آدَمُ إِنَّ هَذَا وَأَنَكَ لَا تَضْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَأُ فَوَسَقَ وَسَأَلَيْهِ الشَّيْقَانُ قَالَ يَا أَدَمُ هَلْ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ الَّا يَبْلَى فَأَكَلَ مِنْهَا 119. فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قَالَهَا بِطَامِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن 113. فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى 114. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا